واختلاف في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء مرزق من فأحياه به فأحياه به الأرض بعد موتها وتصر في الرئى حآيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون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 بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شيعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون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 أم حسب الذين جت رح السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محيهم وماماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون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 وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابٌ نَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْشِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنَنَّا إِلَّا وَهْمًا ظن وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ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 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء أَيَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِنِينَ ذَلِكُمْ بِأَنْكُمْ أَتَخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُو وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا